هذان نوعان من انواع علوم الحديث وما روايه الاكابر عن الاصاغر وروايه الصحابه عن التابعين عن الصحابة أما روايه الاكابر عن الاصاغر وروايه الصحابه عن التابعين فذكر الصحابه وروايتهم عن التابعين بعد ذكر الاصاغر الاصاغر عن الاكابر عن الاصاغر هو من عطف الخاص على العام هو من عطف الخاص على العام لأن الأكابر عن العصابير يدخلوا فيها رواية الصحابة عن التابعين يدخلوا فيها رواية الصحابة عن التابعين لأن رواية الصحابة عن التابعين هي من رواية الأكابر عن العصابير وإذاً فالترجمة وهي رواية الأكابر عن العصابير والصحابة عن التابعين ليس هناك تفاوت بين المعطوف والمعطوف عليه بل المعطوف يعتبر جزءا من المعطوف عليه وعطفه من عطف الخاص على العام لأن لأن رواية الصحابة عن التابعين هي من جملة رواية الأكابر عن الأصاغر هي من جملة رواية الأكابر عن الأصاغر وإذن فهو من عطف الخاص على العام ليلتتنويه بشأنه للتنويه بشأن الخاص ويكون يكر مرتين مرة تحتلف من العام ومرة بإفراده وعطفه على ذلك المعنى العام ورواية الأكابر عن الأصاغر هي رواية الراوي عن من هو دونه في السن أو العلم والمقدار رواية الراوي عن من هو دونه في السن أو العلم والمقدار أو فيهما جميعا. هذه رواية الأكابر عن الأصاغر عن من دونه في السن بان يكون كبير في السن يروي عمن هو أصغر منه سنا أو في العلم بأن يروي من هو أبرز في العلم وأشهر في العلم وأعلى منزله وأعلى درجة ممن رب من يروي عنه أو فيهما جميعا بأن يروي عن من هو دونه في السن وفي العلم وفي المقدار عن عن يروي عن من هو دونه في السن أو في السن وفي العلم وفي المقدار جميعا يجمع الأمران السن والعلم. يكون الراوي متميزا عن من روى عنه في الحالتين جميعا في كونه أكبر منه سنا وفي كونه أشهر منه علما وأظهر منه علما ورواية الاكابر عن الاصاغر فائدتها ألا يظن القلب في, في الإثنات الذي لا يعرف هذا النوع من الوعي اليوم الحديث يظن أن المسألة فيها قلب وأن فيه تقديم وتأخير وأن فيه تقديم وتأخير لكن إذا عرف رواه الأكابر على الصاغر يعلم أنه لا قلب وأنه لا تقديم ولا تأخير بل الأمر على نسق وعلى طريقة صحيحة وكبير عن صغير كبير عن صغير هذه فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وكذلك من فائدته أن لا يظن أن, أن المروية عنه أعلى درجة من الراوي لأن الغالب أن التلاميذ أقل درجة من الشيوخ في السن أو في المقدار هذا هو الغالب وقد يكون العكس قد يكون خلاف ذلك كما في رواه الاكابر عن أصابك واذا ففائدة هذا النوع الا يتوهم أن المروي عنه يكون أعلى درجة من الراوي لأنه شيخه ولأنه روى عنه لأن مجرد كونه روى عنه وكونه أخذ عنه لا يدل على تميزه عليه ولا يدل على تقدمه عليه وإن كان غالب أن الراوي يكون أنزل وأقل درجة ممن هو فوقه أي من شيخه هذا هو الغالب يعني يكون أقل منه في السن أو في العلم والمقدار لكن هذا الذي معناه هو عكس هذا الشيء وهو أن الأكابر روى عن الاصاغر والصحابة روى عن التابعين فمعرفة هذا النوع الا يظن او لا يتوهم أن المروي عنه أعلى وأرفع درجة من الراوي فإذا فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث دفع توهمي الانقلاب في الاجتماد وأن فيه تطليما وتأخيرا ثم أيضا من فوائد معرفة هذا النوع إظهار حرص العلماء على معرفة الحق وعلى أخذ الحديث عن من وجدوه عنده وتواضعهم وعدم ترفعهم واستكبارهم وإيبائهم وأن الإنسان لا يروي عن من هو دونه بل من العبارات التي يقولها المحدثون لا يكون الإنسان محدثا حتى يروي عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دون وعن هو فوق وعن من هو مثله وعن من هو دون وروايه الراوي عن من هو دون هي التي معنا الآن وهي رواية على الصاغر لا يبلغ الرجل أن يكون محدثا حتى يروي عن من هو فوق ومن هو مثله ومن هو دون ورواية الراوي عن من هو دون هي رواية الأكابر والصاغر التي التي معنا وإذا فيها حصول التواضع من الراوي إذ يروي عن من هو دونه وأيضا الحرص على تلقي الحديث وتحمله ممن يتحمل عنه ولو كان ذلك الذي يتحمل عنه دون ذلك المتحمل فهذه من فوائد رواية الأكابر عن الأصاغر ومن رواية الاكابر عن الاصاغر رواية الصحابة عن التابعين ورواية ورواية الاتباع ورواية الاتباع عن عن اتباع التابعين ومن انثلة في رواية الصحابة عن التابعين رواية ابن عباس وغيره من العبادلة عن كعب الاحبار وكذلك رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك لأن الأول من قبيل رواية الصحابة عن التابعين والثاني من قبيل رواية الأتباع عن أتباع الأتباع لأن ابن عباس رضي الله عنه صحابي يروي عن كابل أحبار وهو تابعي مخضرم ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري يروي عن مالك ومالك وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري يرعى مالك والزهري والأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين من صغار التابعين ومالك من أتباع التابعين ومالك من أتباع التابعين ففيه رواية الصحابة روايات الصحابة عن هذا مثال لرواية الصحابة عن التابعين ولرواية وووولي ووأيضاً مثال لرواية الأتباع عن تابع الأتباع لأن الزهرية ويحدى سعيد الأنصاري من التابعين وهما من صغار التابعين وهما يرويان عن مالك وهو تلميذهما وهو من الاتباع من أتباع الأتباع فهي من رواية الاكابر عن الاصاغر من رواية عن الأطاغر و و رواية الأكابر عن الصاغر يرون من هو دونه في السن او في العلم والمنزلة أو فيهما جميعا فرواية يحيى ابن سعيد الأنصاري ورواية الزهري عن مالك روايته من مالك من رواية الأكابر عن الصاغر يعني من هو أكبر سن عن من هو دونه في السن يعني رواية الشيخ عن تلميذه رواية الشيخ عن تلميذه لان مالكا المعروف لان مالكا معروف بالروايه عن الزهري ومعروف بالروايه عن يحيى بن سعيد الانصاري وهما مدنيان وقد أكثر من روايه عنهما يروي عن محمد المسلم الزهري ويروي عن يحيى بن سعيد الانصاري وهما طابعيان من صغار التابعين فهذا هو الاصل صغير يروي عن كبير وتلميذ يروي عن شيخ لكن روايه الشيخ عن التلميذ هذه روايه الاكابر عن الاصار فرواية يحب بن سعيد والزهري عن مالك هي من قبيل رواية الراوي عن من هو دونه في السن وكل منهما يعني في المنزلة وعلو منزلة مالك والزهري ويحب بن سعيد الانصاري او يروي عن من هو دونه في يروي عن من هو دونه في العلم والمنزله والمقدار قال وهذا مثل رواية أحمد بن حنبل وإسحاق الرهويه وهما إماماني محدثان فقيهان جليلان ويرويان عن عبيد الموسى العبسي وهو دونهما ولكنه أكبر منهما في السن ومتقدم عليهما لكنه دونهما في العلم والمنزلة لكنه دونهما في العلم والمنزلة وهو أكبر منها منهما في السن فإذا الرواية الراوي رواية الصع... لكار الأنصار رواية الراوي عن من هو دونه في السن مثل يحب بن سعد الأنصاري والزهري عن مالك ورواية آآ آآ الراوي عن من هو عن من هو دونه في العلم والمنزلة وإن كان أكبر منه تنا مثل رواية أحمد بن حمد وإسحاق بالراهوية عن عبيد الله بن موسى العمسي او روايه الراوي عمن هو دونه فيهما جميعاً يعني في العلم وفي السن مثل روايه الخطيب البغدادي يعني ابن ماكولا روايه الخطيب البغدادي عن ابن ماكولا واذا فروايه الراوي عمن هو دونه في السن أو من هو دونه في العلم أو من هو عن دونه من هو دونهما في فيهما جميعا هذا من قبيل روايه الاكابر عن الأصاغر ومن ذلك رواية الصحابة عن التابعين ورواية الأتباع عن عن أتباع الأتباع ومثال رواية الصحابة عن التابعين رواية من عبات عن كعب الأحبار ورواية الأتباع عن أتباع الأتباع كرواية يحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب الزهري عن مالك فإن مالك من أتباع الأتباع والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري من الأتباع بل هما من صغار الأتباع، لأنهما من صغار التابعين الذين روا عن صغار الصحابة مثل أنثى مالك وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه هذا ما يتعلق بروايات الأكابر عن الأصغر، وقد عرفنا أن عطف الصحابة روايات الصحابة عن التابعين، وعطف على كابر الأصغر من روايات من عطف الخاص على العام، وعرفنا. أن الرواية الراوي عمله دونه في السنن أو في المقدار في العلم أو فيهما جميعا هذه روايات الأكبر على صغر وعرفنا المثال لكل منهما وعرفنا أن من ذلك روايات الصحابة عن التابعين وروايات التابعين عن ثلاثة بار. وعرفنا المثال لذلك أما النوع الثاني وهو روايات الصحابة عن التابعين عن الصحابة يعني وجود صحابي صحابيين بينهما تابع وجود صحابيين بينهما تابعي فالصحابي يروي عن تابعي والتابعي يروي عن صحابي وهذا نوع ظريف لطيف يعتبر من الاشياء الغريبة وذلك ان الاصل ان الصحابه عن الصحابه لكن كون صحابي عن تابعي عن صحابي هذا من الاشياء النادره ومن الأشياء الطريفة اللطيفة وهذا موجود يعني رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة هذا موجود وواقع ومن ذلك رواية السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو من التابعين وهذا يروي عن عمر بن خطاب وإذا فصحابي رواعا تابعيا عن صحابي وهذا حديث جاء في صحيح مسلم من طريق السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن حجبه من الليل فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر أو بعضه فكان قراه قرأه في الليل والحديث رواه مسلم في صحيحه وهو مجتمع على هذا المثال الذي هو رواس صحابة عن التابعين عن الصحابة وبعض العلماء قال إن هذا غير موجود وقال السيوطي إن قائلوا ذلك ليس بمصيب بل هو مخطئ بل هو موجود وهذا مثاله ومن ذلك يعني أمثلة أخرى يعني موجودة في الصحيحين وفي غيرهما وقد جمعها العراقي وأوصلها إلى عشرين حديثا كلها فيها رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة فهو فن أو نوع من أنواع يوم الحديث وهو موجود ليس بصحيح أنه لا وجود له ومن انكره فهو مخطئ لأنه موجود في الصحيحين وموجود في غيرهما رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة وقد احصى الحافظ العراقي أبو الفضل العراقي تلك الروايات وأوصلها إلى عشرين إلى عشرين أثرا أو عشرين حديثا كلها فيها رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة وإذن فهذا نوع من أنواع علوم الحديث وفائدته ايضا دفع توهم الانقلاب في القلب وان التابعي الذي جاء بين الصحابيين يعني يظن أنه متأخر عن الصحابي الثاني الذي هو الصغير الذي يروي عن ذلك التابعي فان فائده ذلك أيضا دفع توهم القلب في الاسناد وان يكون صحابي اخر عن مكانه فصار يروي عن تابعي مع ان اصل ان التابعي يروي عن صحابي والصحابي يروي عن الصحابي وهذا من قبيل رواه صحابتي عن التابعين عن الصحابه وهذا من قبيل رواه صحابتي عن التابعين عن الصحابه